50 languages ευρύ κοινό. Ένα γλωσσικό ευρύ κοινό. Ένα γλωσσικό ευρύ κοινό. Ένα γλωσσικό ευρύ هل قد فاتك الباص؟ سي منا إذا كم لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. ذا ناخيش كم دوما ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ تنبومني να είσαι συνεπής. Kon dikiqan fi l-mra l-qadima. Kon dikiqan fi l-mra l-qadima. Tin epomeni fora, pare taxi. Khudh sayyarat ajra l خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. أبrió أخوربو. غداً عندي عطلة. غداً عندي عطلة. ثالثنا ذومي أبrió. هل سنلتقي غداً؟ هل سنلتقي غداً؟ لِحَامِي، أَفْرِيوُذِهِ بَرَوُ. يُؤْسِفُنِي غَدَنَ لَا يُنَاسِبُنِي. يُؤْسِفُنِي غدا لَا يُنَاسِبُنِي. أَخِيَسْ كَانُونِي سِي كَاتِيْ جَاءْفَتَوْ تَسْفَاتُ كِيرِيَكُو. هَلْ قَدْ خَطَّطْتَ لِشَيْئٍ فِي عُطْلَةِ نِهَايَةِ هَذَا الْأَسْبُوعِ؟ هَلْ قَدْ خَطَّطْتَ لِشَيْئٍ فِي عُطْلَةِ نِهَايَةِ هَذَا الاسبوع؟ imi pos echis ήδη rantevou me kapion au kad sirta au kad sort to sabato هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه هل نقوم هل نسافر الى الشاطئ هل نسافر الى الشاطئ هل هل نسافر الى الجبال هل نسافر الى الجبال Θα περάσω να σε سآخذك من المكتب سآخذك من θα να σε πάρω από το σπίτι سآخذك من المنزل سآخذك من να σε πάρω από τη στάση του λεωφορείου سأأخذك من محطة الباصات